يسدد قبل توزيع الألف ترك وصية فإنها تعطى ثم يوزع ثم يوزع الألف وقوله من بعد وصية يوص بها فيه مشروعية الوصية صح أو لا؟ نعم. إي نعم. لأنه قال من بعد وصية دليل على جواز الوصية والوصية مشروعية بالكتابي. والسنة والإجماع. قال الله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين وقال الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية. وجاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم ما حق مرء مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند واسط. طيب قوله من بعد وصية. هنا الله عز وجل أطلقها صح؟ لأن القضية ليست قضية تفصيل لكن هي مقيدة مقيدة بالمقدار ومقيدة لمن تكون ليس كذلك؟ معلوم. نعم فبينت السنة على تحريم الزيادة على الثلث من بعد وصيه لا يجوز للإنسان أن يوصي بأكثر من الثلث الدليل حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد عاده في مرضي مرضه قال يا رسول الله لقد اشتد بي المرض وأنا ذو مال فأمره فلما سأل عن الوصية قال أتصدق أو أتصدق بثلثي مالي قال لا قال في النصف قال لا قال الثلث قال الثلث والثلث كثير فبينت هذه أنه لا يجوز الزيادة على الثلث من الثلث وأقل يوصي الإنسان له أن يوصي به أيضا القيد الثاني الوارث لا تجوز الوصية لوالد ولو بدرهم ولو بدرهم واحد الوارث لا تجوز له الوصية ولو بدرهم غير الوارث لا يزيد عن الثلث الوارث لا يجوز ولو ولو بالدرهم ونستطيع أن نقول أيها الأخوة أن الوصية سياتي الحكم من تحريم الوصية لوارث والزيادة نستطيع أن نقول أن الوصية تجري فيها الاحكام التكليفيه الخمسه فتحرم بأكثر من الثلث لغير الوارث أو لوارث ولو بالدرهم هذه متى تحرم الوصية لوارث ولو بالدرهم لغير الوارث ما يجوز أكثر من الثلث هذه متى تحرم الوصية طيب متى تستحب تستحب لمن ترك خيرا كثيرا وهو المال ما تستحب لمن ترك مالا قليلا لماذا ورث قال النبي عليه الصلاة والسلام إنك أنتذر ورثتك أغنية خير من أنتذرهم عالة يتكففون يتكففون الناس فالوصية تستحب لمن ترك خيرا كثيرا لنه صدقة أولادك أولا فما دام ترك خيرا كثيرا فتستحب له الوصية وتكره لفقير ورثته محتاجون نعم فهنا تكره لحديث سعد إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير من أنتذرهم عالة يتكففون الناس ومتى تجب لمن عليه حقوق سؤال لماذا قلنا واجبه لأن هذا الشخص سيأتي للأولاد يقول أنا أطلب أبوكم ألف ريال سيقول الأولاد إلا ما رحم الله سيقول آتنا دليل حطنا شاهد حطنا ورقه قال ما عندي أنا أبوكم صديقي وعطيتها قد يقول الأولاد ماذا لا طيب أنا كيف ضع حقي طيب لأنك أنت يا الميت ما كتبت. ما كتبت صح لا. فهنا واجبه عليك افهم ليش انك ما كتبت وانت قادر وانت تعلم ان فلان يطلبك وفلان يطلبك وفلان يطلبك فضحت حقوقه ضاعت فطحت حقوقه ضاعت فانت اثم فمن عليه ديون الوصية في حقه واجب واجب عاد كتبها أو اخبر بها طيب اذا هذه حالات ماذا حالات الارث تقربها تقربها. طيب هذه حالات حالات الوصيه تجب وتستحب وحرام من بعد وصيه يوصي بها طيب الحكمه من تحريم الوصيه لوارث الحكمة من تحريم الوصية لوارث ما كانت القضية ليست القضية بالوصية لكن من باب الفائدة قال في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تقول كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث قال ابن قدامة إذا وصى لوارثه بوصية لم يجزها سائر الورثة لم تصح بغير خلاف وقد أشار الحديث للحكمة من منع الوصية الوارث وهي أنه يأخذ بذلك أكثر من الحق الذي جعله الله له في الميراث، فكان في الوصية للوارث زيادة على ما شرعه الله حينما يقول أوصيت مثلا لبني لبني الكبير بألف ريال، يكون ماذا؟ أخذه زيادة؟ عن زيادة. لأن بقية الأخوة سيأخذون من الألف، وهذا سيأخذ الألف مع الوصية، فكأن في تعد لحدود الله. وقد ذكر ابن قضاء محكمة أخرى حاصلها. أن هذا التفضيل لبعض الورثة سيكون على حساب سائر الورثة مما قد يكون سببا لإقاع العداوة والحسد بينها واضح؟ طيب الحكم من تحريم الوصية بأكثر من الثلث من لا يجوز الوصية بأكثر من الثلث. الشخص عنده ثلاثة ريال فيجوز أن يوصي بألف ريال يجوز أولا يجوز لكن بألف وخمسمائة ما يجوز إلا إذا جاز من الورثة الورثة أشار النبي إلى الحكمة من المنال في حديث سعد إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة لتكففون الناس وهي أن يترك المال للورثة فلا يحتاجون معه لسؤال الناس وأن هذا خير له من أن يوصي ثم يترك ورثته فقراء فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك تحقيق العدل بين الوصية وبين حق الورثة في المال وإذا كان الموصي يريد بالوصية الثواب فإن تركه المال لورثته الفقراء المحتاجين إليه أكثر ثوابا يعني أكثر عندنا بعض العوام بعض العوام وهذا خطأ يقولون ما ثلثه وصى ما طيب يا أخي أنت الآن حينما نسأل هذا الشخص يوصي ماذا يريد يريد الأجر أليس كذلك؟ أيهم أعظم أجر؟ الأبناء أول بعد الأبناء أنت حينما تترك أولادك وذريتك أغنية خير من أن تتركهم عالة تكففون الناس شخص عنده عشر لاف ريال أو عشرين ألف أولاده سبعة ثمانية كيف توصي وانت ما عندك إلا عشر لاف وعشرين ألف بل هذا ما تسوي شيء كما ذكرنا قبل قليل طيب وقد ذكرنا قبل قليل أنه يكره أن يوصي لمن كان ورثته محتاجون طيب من بعد وصية يوصي بها أو دين إذن إذا مات الميت نوزع الألف لا خطأ نسأل هل عليه دين هل عليه وصية فتنجز وتحقق ثم بعدها ما بقي يوزع على الورثة أو دين فلا تقسم التركة إلا بعد الوصية والدين طيب من بعد وصية يوصي بها أو دين أجمع العلماء أن الدين مقدم على الوصية هذا شخص مات وترك عشرة آلاف ريال أول شيء مؤنى التجهيز وهذا الحمد لله في الوقت الحاضر موجود على الدولة وغيرها الأمر الثاني الدين قال فلان يطلبه نأخذ من المال ونعطيه بعدها الوصية بعدها إذن الدين مقدم وقد جاء في حديث رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى قضى بالدين قبل الوصية قضى بالدين قبل الوصية فإذا ما تميت مو التجهيز الدين الوصية ثم انفذ شيء بقي شيء يوزع المرأة في حقوق فإن قال قائل لماذا قدم الله الوصية على الدين بالذكر طبعا أنا قدمها بالذكر من بعد وصية يوصي بها أو دين معنى الدين مقدم ما نقول أولا نقول مقدم الدين مقدم بالإجماع بالإجماع مثال شخص ترك خمسة ألاف ريال قلنا عليه دين قلنا نعم عليتي. كم خمسة ألاف نقول تفضل جاء واحد قال أنا أبوك موصالي بل في ريال نقول العين والراس بس ما بقي جاء الورثة نقول لهم ما بقي شيء. طيب الوصية يعني والدك ما وصلي بألف ريال نقول نعم ما وصلك بألف ريال لكن الدين مقدم والدين استغرق المال كله. طيب أجاب العلماء لماذا الله قدم الوصية هنا قدم الوصية ولا هو الدين بالإجماع؟ طيب الجواب الأول للعناية بها والاهتمام ولأن إخراج الوصية قد يكون شاقاً على الورثة لماذا؟ لماذا الوصية يكون شاق؟ لأنه تبرع بعكس الدين له له مطالب الدين له مطالب وأيضاً الدين أقوى يعني بالذمة ربما بعض الأبناء يقول فعلاً والدي مديون ومديون بينما الوصية تبرع فإخراجها صعب فيها صعب أمر آخر غالباً صاحب الوصية ما يجي يطالب بها لأنها هدية ما يأتي للناس يقول أبوكم تبرع لي كتب لي بالوصية أعطوا سليمان ألف ريال صح بينما صاحب الدين يجي قوة هل مسلف أنا معطيه يأتي بقوة طيب. يقول الرازي اعلم أن الحكمة في تقديم الوصية على الدين في اللفظ من وجهين الأول أن الوصية مال يؤخذ بغير عوض فكان إخراجها شاقاً على الورثة فكان أداؤها مظنة التفريط فقدمها الله عز وجل مم. يعني الوطية التفريط يعني الشخص ترك ثلاث ملايين وقال أعطوا فلان مليون يجوز ولا ما يجوز, يجوز. يجوز. يجوز. صعب ولا سهلا إلا من وفقه الله لأنه وصية تبرع فربما الورثة يتساهلون كيف مليون ريال لفلان نعم فإن نفوس الورثة مطمئنة بخلاف الدين فان نفوس الورثة مطمئنه الى ادائه فلهذا السبب قدم الله ذكر الوصيه على ذكر الدين في اللفظ في اللفظ قدمها الله في اللفظ كل مقدم بعثا على ادائها وترغيبا في اخراجها ثم اكد في ذلك الترغيب بيدغال كلمه او على الوصيه والدين تنبيها على انهما في وجوب الاخراج على السويه ويقول ابو السعود وتقديم الوصية على الدين ذكرا انتبه ذكرا والدين مقدم لكن الله قدم الوصية ذكرا في اللفظ ذكرا مع تأخرها عنه حكما لإظهار كمال العناية بتنفيذها لكونها مظنة للتفريط في أدائها ولاضطرادها بخلاف بخلاف الدين إذن الدين مقدم بالاتفاق وإنما قدم الله لأنه قد تساهل قد يتساهل في الوصية، الله أكبر. من بعد وصية يوصي بها أودي الحقوق، أو دين ما أنواع الديون؟ من يعرف؟ ديون. حق, لله. حق الله. نعم. حق الله. من يعطي مثال حق الله؟ الزكاة. إذا فالجل مات، عليه زكاة ثلاثة ريال ألفين. فالدين يشمل حق الله؟ حق الله. حق الله. الدمين. حق الله. القضاء. قضى على السياق اي نعملها بحنا نتكلم عن المال لا صح كلامه صحيح راح نتكلم عن المال مثلا عليه كفارة تحتاج إلى دفع وإلى غيرها فتقدم الديون ثم ينظر في ديون الله وديون الآدمي يعني مثلا ترك 3000 ريال 3000 ريال دين لشخص و3000 سكات من يقدم اذا ذكرنا بالفقه فنعيدها طيب إذن ما يوزع الألث لمته بعد الدين ثم الوصية, الوصية. نضرب أمثلة ترك عشرة ألاف أول ما ننظر في الدين فإذا هو مطلوب خمسة ألاف نعطيه خمسة ألاف ووصية ثلاثمائة ريال نعطيه صاحب الوصية والباقي للورثة طيب شخص ترك مثلا ألف ريال مطلوب ألف ريال نعطي صاحب الدين ألف ريال والوصية ما تسقط والورثة أنا أقول لك ليس لكم شيء لأنه ذهبت وهذا فيها ميت الدين إن لا ميت الدين مقدم تغفر للشهيد كل شيء إلا الدين طيب أباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعل سؤال ما الحكم من هذه الجملة؟ بعد التوزيع، بعد توزيع الأرث، قطع الاعتراض، قطع ماذا؟ ما يأتي أحد يقول الأب أول بالبر ينبغي أن يقدم أو يأتي الآخر يقول الابن أول لأنه قصر، لا، أنتم ما تدرون وإذا في ختام الآية ختام الآية ماذا علیماً، حكیماً، ما تدرون ما تدري أيهما أم فعلك الأب أو الابن، أيضاً نفس الأبناء لا تدري أيهما أم الكبير. او الصغير الاباء ربما الجد يكون ارفى وارحم من الاب قطع الاعتراض اباؤكم وابنائكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا اما الله يعلم ما يعلم يعلم فهذه القسمه قسمة الوريث من عليم حكيم كما ختم في الايه من عليم حكيم سبحانه وتعالى قال القرطبي لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا قيل في الدنيا بالدعاء والصدقه وقيل في الآخرة فقد يكون الابن أفضل فيشعر في أبيه وقد يكون الأب إلى غير ذلك ففيه إشارة إلى أنه عز وجل قسم المواريث على الوجه الأكمل وأنه لو وكل ذلك إلى الناس ما عرفوا وجه الصواب في ذلك لعدم معرفتهم الأقرب نفعل فريضة من الله يعني هذا توزيع الأرض والمواريث فريضة من الله, من الله عز وجل أي فرض الله ذلك فريضة من الله صادر من الله لا من غيره. لا من غيره فهو الذي فرض هذه الفرائض وأوجبها وقدرها بنفسه ولم يتولى فرضها أحد سواه إن الله كان عليما حكيما لماذا ختم آية الموريد بإن الله كان عليما حكيما أن هذا صادر عن علم واحد إن الله كان عليما بكل شيء لا يخفى عليه شيء قال الله تعالى وأن الله قد احاط بكل شيء علما قال الله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وقال الله تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور بل سبحانه وتعالى يعلم الأمور التي لن تكون كيف تكون قال تعالى على الكفار حينما يكونون في النار ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقال الله تعالى ولو كان فيهما آلهة إلا الله لا فسبحان الله رب العرش عما يصفون والمتخلفون عن غزوة تبوك لا يحبرونها ابدا لأن الله هو الذي ثبطهم عنها بحكمته قال تعالى ولو أرادوا الخروج لا عد له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم مقيل اقعدوا مع مع القائدين وهذا الخروج الذي لا يكون قد علم الله أن لو كي كان كيف يكون كما صرح لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر واخفى وما كان ربك نسيا فماذا نستفيد حينما نعلم أن الله يعلم كل شيء الخوف. الخوف من الله عز وجل ومراقبته في السر والعلانية سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منه رجل دعاته مراته ذاته منصف وجمال فقال أني أخاف الله <تصفيق> لماذا قال ذلك؟ لأنه علم أن الله يراقبه وأن الله عز وجل يعلم ما في الصدور ويعلم السر وأخلفه وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت ما معنى حيثما كنت في سرك؟ وعلى نيتك وفيها تعظيم الله حينما يعلم العبد أن الله عز وجل مطلع على كل شيء طيب إن الله كان عليما حكيما اسمه من اسماء الله عز وجل متضمن لصفة الحكمة فالله عز وجل حكيم في أفعاله وفي أوامره وفي شرعه حكيم الحكيم هو الذي لا يدخل تدبيره خلل ولا زلل قال ابن كثير الحكيم في أفعاله وأقواله فيضع الأشياء في محلها بحكمته وعدله فلا يخلق شيئا عبثا هل الحمار هذا هل هو مخلوق عبث أبدا ما أحد يقول هل الحمار أو الصرصور أو هل فيل هذا مخلوق عبث أبدا ما في شيء إلا الحكمة نعم ولذلك قال الله العلماء رحمهم الله الحكمة تكون في صورة الشيء تكون في صورة الشيء وكذلك في خلقه في غايته في صورته يعني هالشي هذا هل إنسان أو هل حيوان على هالصورة لحكمة وجوده لحكمة أفحسبتم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وما خلقنا السماء والأرض وبينهما باطلا وما خلقنا السماء والأرض وبينهما باطلا ذلك ظنوا الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار طيب وفيها نستفيد من فوائد ان تعلم ان الله عز وجل له الحكمه الكبرى والحكمه العظمى راحه الانسان ما وجه ذلك؟ وطمئننا الانسان فاصيب بمرض او اصيب بحادث يطمئن يعلم انها له حكمة كل شيء بالكون يسير لحكمه هذا فقير وهذا غني فلذلك تجد أكثر الناس راحتاً وطمعناً من يعلم أن الله عز وجل له الحكمة وإذلك علم أسماء الله من أعظم العلوم من أعظم العلوم العليم الحكيم الرقيب الخبير الغفور الرحيم من أعظم العلوم فالحكيم له الحكمة الكاملة فيقتنى بماذا؟ يقتنى بقضاء الله الكوني والشرعي الصلاة واجبة الصوم واجب هذا الأمر تجد يقتنى يقتنى لأن هذا لحكمة تجده يبادر على محافظة على الصلاة محافظة على العبادة محافظة على الزكاة محافظة على الصدقة ما يعترض يعلم أنها لحكمة وأن الله عز وجل ما شرعها إلا الحكمة انظر الجهاد ذكرت مثال الجهاد لماذا؟ لأنه واضح أن بعض الناس يقول في قتل إزهق للنفوس ليس كذلك؟ تجد أن في حكمة عظيمة من أعظم حكم الجهاد غير على كلمة الله رد الأعداء ما يمكن تقوم الدنيا وأنت مهدد وأنت ضعيف ما يمكن معروف إن القوي يأكل خاصة الكفار فيهجم هؤلاء على هؤلاء وذلك انظر الضعف في الأمة تجد أنه الحكمة عظيمة إلى غير ذلك من الحكمة مثلا الجهاد في الاخلاص والتوقم والرغبة والرهبة والزهد في الدنيا وهذه عبادات ترفع العبد على, على وذلك ما في الإبادة تجمع هذه الأمور للجهاد أبدا تجده زاهد في الدنيا رغبة وخلاص وتوكل إلا الإنسان إذا كان في ساحة الوعاء تجدهن هذه الأمور مرتفعة أو غير مرتفعة مرتفعة يرى مر الموت أمامه ففيها الغذ الطيب ومناسبة ختم هذه الآية بهذه الاسمين دليل على أن هذه الأحكام ناتجة عن علم وحكمة بالعلم وحكمة تتم الأمور لأن تخلف الأمور سببه أحد أمرين إما الجهل وإما السفة فإذا وجد العلم ارتفع الجهل وإذا وجدت الحكمة ارتفع السفاه فمن فواد الآية أن الله أرحم بالأولاد من والديه واتشو أوصية أوصية أن الله عز وجل أوصى يوصيكم الله في أولادكم فضل علم الفرائض من يستنبطها لنا نعم. أن الله قسمها فواد الآية بيان ميراث الفروع والأصول، وفيها بيان حكمة الشرع في جعل الذكري، طلثه ذكرنا في الدرس الماضي. طيب، وفيها بيان الفروض المقدرة في كتاب الله وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، وفيه مشروعية الوصية من بعدي وصية، وفيها أن الإنسان لا يدري من الأقرب له. نفع الله عز وجل هو العليم الخبير ومن فوائد الايه وجوب اعطاء كل وارث نصيبه من الميراث وفيها اثبات اسمين من اسماء الله وهما العليم الحكيم وكل اسم متضمن للصفه وأسماء الله توقيفيه وغير توقيفيه ها توقيفيه ما معنى توقيفيه انها لا نثبت ان إلا الاسم الثابت بالكتاب والسنه فلو قال لنا قائل هل الدهر من اسماء الله نقول لا فلو قال لنا مثلا قائل الحنان هل هو من اسماء الله ننظر نقول جاءت حديث فيها اسم الحنان لكن بالتتبع ان الاحاديث الوارده في اسم الله الحنان ضعيفة. ضعيفه وعليه نقول لا نثبت لله اسم الذي هو اسم الحنان لان الحديث الوارده ضعيفه والله تبارك وتعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا 5000 ريال عليه دين 5000 واوصل ب 3000 ايوه نخرج الدين الاول نودي الدين خلصت